الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الثانية عشرة بعد المياه من حلقات أحكام القرآن الكريم وفوائدهم نتكلم فيها على نبض ما دقية في الآث السابقة وهو قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم ففي هذا إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم ومن الفوائد إثبات العزة والحكمة والحكم لله فأما العزة فقد سبق الإشارة إلى أنها ثلاثة أنواع عزة قدر وهو أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا يماكنه شيء في قدره وعزة القهر والغلبة وهو أنه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء غالب على كل شيء وإثبات عزة الامتناء وإثبات عزة الامتناء وهو أن الله تعالى امتنع عن كل نقص معين قال الله تبارك وتعالى وإلا الله ولرسوله وللمؤمنين ومن فوائدها إثبات الحكمة لله والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به ثم هي أي الحكمة نوعا حكمة في جعل الشيء على صفة معينة وحكمة في الغالة من هذا الشيء حكمة في جعل الشيء على صفة معينة وحكمة في الغالة من هذا الشيء وتكون في الشرع وتكون في القدر والنضرب لهذا مثلا بالقمر القمر وضعه الله تعالى في السماء وجعله مقدرا بمنازل وهذا التقدير يختلف به حجم القمر أو الحجم المضيء من القمر فكونه على هذه الصفة المعينة يجاد حجم المضيء فيه رويدا رويدا حتى ينتهي ثم يعود في النقص هذه الحكمة لا لأن الإنسان بمجرد ما ينظر إليه فواجد غوءه ناقصا نعرف أنه في الربع الأول في الربع الأول من الشهر مثلا وإذا وجده الامتلئ عرف أنه في الأخير من الربع الثاني وهكذا ثم إن الغالث من هو أن نعرف عدد السنين والحساب فكان هذا غاية فكان هذا حكمة في كون وقمر على صفة معينة وفي غاية من تقطيره منازل لنعلم بغاية عدد السنين والحساب كذلك أيضا في الصلاة وهي شرعية نجد أن كونها على هذه الصفة المعينة في غاية الحكمة قيام لله عز وجل وتقرض إليه تلاوة كتابه ومناجاته به ثم ركوع يغيد قوة التعظيم لله عز وجل ثم قيام بعده حتى يخير الإنسان صاد صادقا الله وجل من أعلى انتصاب الله إلى أسفل خفاب الله حيث يرى أعلى ما في بدنه وأشرف ما في بدنه وهو الوجه على الأرض التي فيها نتوء الأقدام وأسفل ما يكون إلى الجسم تواضعا لله عز وجل وتعظيم الله ولهذا كان العبد إذا سجد أقرب ما يكون من ربه ثم قعود بعد ذلك وهكذا فكي نصطلات على هذه الصفة في غاية الحكمة ثم الثمراء المرجوة من هذه الصلاة أيضا حكمة عظيمة هي حكمة الغائح وحكمة الغائح من الصلاة هي سار الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى في نفع الصلاة الأمور التولية القدرية والسعين بالصبر والصلاح وفي هذا الصلاة في الأمور الشرعية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأنت ترى أن حكمة الله عز وجل كائنة في الأمور في الصفتها التي هي عليه ثم في منها ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثباث الحكم لله وأن الحكم لله وحده أما كونا فإنه لا مشارك له في حكمه ولا يمكن أحد أن يشارك يشارك الله في حكمه فلا يمكن لأحد أن يمنع الموت إلى حضر ولا يمكن أحدا أن يخلق شيئا مهما ضعف يقول الله عزوجل يا أيها الناس غرب مثلا فاسمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبا ولا وشتمعوا له وإن يسبوا ذباب شيئا لا يستنقدهن وعوف الطالب والمطلوب فحكم الله الكوني لا يمكن لأحد مخالفته ولا مضادته ولا معارضته ولهذا نجد أن الفيضانات العظيمة والعواصف المدمعة والصواعق المحرقة تنزل على أعظم دولة وأقوها صناعة واقتصادا وسلاحا وتدمر ما شاء الله أن تدمره لا يكون ربها. أما الحكم الشرعي فالحكم الشرعي قد يغير وقد يبدل لكن تغييره وتبديله اعتداء على حكم الله عز وجل يلقى جزاءه من بدل أو غير ولكن مع ذلك لو بدل أو غير فإنه باقي ولسيما شريعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنها مكتوب لها البقاء بلا يمطيئنا ولهذا يحاول المبتلون المعتدون الملحدون أن يناروا من هذه الشريعة ولكن يقيد الله لها لها من يكبح جماحهم ويرد عدوانهم إذن الحكيم من الحكم ومن الحكمة والحكمة حكمة الشيء على وصف له عليه وحكمة الشيء في الغاية والثامه في المرجوة منه والحكم كوني وقضي وعلى هذا فيقول الحكم كوني له حكمة حكمة وصف وحكمة غاية والحكم الشرعي له حكمتان حكمة وصف وحكمة غاية ومن فائدة هذه الآلة الكريمة الفائدة المصدقية العظيمة وهي أن الإنسان يعلن بأن الله العزيز لم يستمد العزة إلا من عند عز وجل والعزة المستمدة من عند الله تكون بأمري بالاستقامة على دينه وبدعائه وسؤاله العزة قال الله تبارك وتعالى ولله عزه ورسوله ولمؤمنين ولكن المنافقين لا أعلمه وقال تعالى ولله هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتلل من تشاء يدك الخير وإنك على كل شيء قدير تورج, تورج الليلة في النهار وتورج النهار في الليل وتهج الحي من الميت وتخرج ميت من الحي وتوزق من تشاء بعد الحساب ومن فوائدها المستكية أن الإنسان جربى بما قدره الله عليه وبما شرعه له لأنه يعلم أنه مبني على حكمة فإذا علمت أن ما قدره الله عليك صادر عن حكمة إنك سوف تعلم، لأنك تعلم أن الله أعلم بما أن الله أعلم بالمصالح، وكذلك إذا علمت أن شريعة الله مبنية على الحكمة، فإنك تنقاد لها وترضى بهذه الشريعة، وتعلم أنها حق، وأن مخالفتها هو قصفة والباطل، ومن فوائد النسكية في هذه الآية أيضا. أنك إذا علمت أن الحكم لله تعالى كونا وشرعا فإنك لن تتجاسر على مخالفة أحكامه الشرعية كما أنك لم تتمكن من مخالفة أحكامه القدرية وحينئذ تكون مسلم لله ظاهرا وباطنا كونا وشرعا وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى